الله ليش الضيم والايام قربك تمر مطر وملاغين ش و ف كيف واش ما أسامح ا قلبي ي خ و اشوفك ل غالي ج ر ح كيف أ وش أ ق و ل ك وانت سجاني ما أ س ا م ح قلبي خايف و ا ل ج ر ح غالي كيف أشوفك قلبي نادم والله عالم حالي و أ ح و ا ل ي 「もっとロマン」